هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ وَاغْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هل ينذرون الا الساعه ان تأتيهم بغته وهم لا يشعرون يوم الين هل ينذرون الا الساعه ان تأتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخِ اللَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يدخلون الجنه أنتم وأزواجكم تحدرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورفتموها بما كنتم تعملون لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ